بوك تو بدا ست اتشاتيري اربعة وخمسون اربعة وخمسون بازارواني التسوق التسوق <تصفيق> بيخ اسكو دا كوبيا بودارك اريد هدية اريد ان اشتري هديه ولكن ان لا تكون غالية كثيرا لا تكون غاليه كثيرا ربما شنطه يد ككف цвет желаете اي لون تحب اي لون تحب؟ <تصفيق> بني او ابيض اسود بني او ابيض جولاما <تصفيق> او صغيره كبيره او صغيره ماجلي دفيد تازي اتسمح لي ان أرى هذه اتسمح لي ان ارى هذه هل هذه من جلد طبيعي هل هذه من جلد طبيعي يلي او هل هي من جلد صناعي او هل من جلد صناعي قد من جلد طبيعي طبعا من جلد طبيعي طبعا това є особливо добро качество هذه نوعيه ممتازة الشنطه действительно она много изгодна цена. والشنطه سعرها فعلا مناسب جدا. والشنطه اليدويه سعرها فعلا مناسب جدا. <تصفيق> هذه تعجبني. هذه تعجبني. سأفزمها. سآخذها. سآخذها. може ли eventualmente да я подменя? هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ разбирася بالتاكيد بالتاكيد نيشتي نغلفها كهديه كاساتا اي تام اوت شريشتا هناك الصندوق الدفع هناك الصندوق